يظلم بدون أسباب، يظلم ويدري إنه بيوم مسؤول، أنا شاب دنيا أهم عكبة حساب، أو إنه الرديف الناعب الجيد مغلول، الظالم اللي يظلم بدون. يظلم ويدري انه بيوم مشول انشاب عن دنياه منعك بها حساب وان الردي بالنار بالقيد مغلول الظالم اللي يظلم بدون اسباب, أسباب يظلم ويدري Ben aklıma Ya ya lan, ya lan ya lan, ya lan بتلقى على حلو ولا هو الطيب كنز وعملتك لها طياب تشرح حنايا القلب لو كان معلول ظلمك لنفسك اجعل النفس ترتاب وظلم البشر ما عاذته قالها حلولة والطيب كنزو وعملتك كلها طيابة تشرحنا يلقى لو كان معلول الطالم اللي يمغمك كل التواضع زينة أصحاب الألباب ميزة عظيمة بالحكيواز فهي طول يلا رجيتك ومن ترجعك ما خاب أدعوك والمدمع جرت منه زيور من ترجاك ما خاب أدعوك والمدمع جرات منها سيولة أموت مظلوما وفي نفسي عتاب ولا موت ظالم للمخالق مذلول الظالم اللي يظلم dünya ben dünya ben